يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله, بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواه النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إتحسونه بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم وعصيتم من بعد ما.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 وحدين والرسول يدعوكم والرسول يدعوكم في أخرىكم فأتاكم غم بغم لكيلا لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون